I'm <laughs> sorry. ب س ل ا د الله وسمعت كتير الحان وكل مقام ليلون ولكل ا لحن زمان لنا ولكم لقاء مع نجم الزمان وكل زمان بوع بوع المزيكا النجم الفنان سامح سليم